استمع إلى الجمل وأكمل الفراغات الآثية مستعيناً بالقائمة مسجد السلطان أحمد في إسطنبول جبل النمرود في آديمان بحيرة الأسماك في أورفا أثس في إزمير متحف غريم المفتوح في كابادوكيا مسرح أسباندوس في أنطاليا آيا صوفيا في إسطنبول